هم الهدا ويستغف ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين، إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبله.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 فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوَتَهُ مَا فَتَخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبَاء